وَإِذَا قِيلَ لَ مُتَّبِعُمَا أَنْ زَلَى اللهَّهُ قَُ بَلْنَتَّ بِعُمَا أَفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَأَنَا أَولَوْ كَانَ أَبَ أُهُمْ لَا يَعْثِلونَ شَيِْ أَ وَلَا يَهتَدُونون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 ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير zīri wa mā uhilla bihi bi ghayri llā faman ḍalla fa huwa bāghin wa lā ādin falā ismaʿalīn inna وَإِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ ويشترون, وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا